باب من تبرك في شجرة أو حجر ونحو الشجرة والحجر قد عرفنا فيما سبق معنى التبرك وما به من حيث المعنى اللغوي والمعنى الشرعي المراد هنا والمصنف رحمه تعالى لم يذكر الحكم وإنما أحال إلى الناظر في الادله لأن الحكم متردد هنا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ولما كان الأمر كذلك حينئذ أطلق الترجمه كما هو شأنه وعادته في سائر التراجم إذا كان الأمر مترددا بين الأمرين حينئذ يطلق ترجمة ولا يحدد وان كان الشارحون معنا قد جزم أنه من الشرك الأكبر هذه المسألة فيها شيء من النزاع هل التبرك يكون شركا اصغر أم لا منهم من منع ومنهم من جوز أن يكون فيه شرك اصغر الصوب هو كما ذكرنا انه قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا اصغر ويكون شركا اصغر إذا طلب البركه بسبب لم يجعله الشارع سببا ولم يكن كذلك من جهه القدر سببا حينئذ اذا اتخذ السبب ولم يكن الشرع قد دل انه مما يتبرك به حينئذ يكون ماذا يكون شركا اصغر واذا كان كذلك حذر استقام ذكر الآية والحديث وهذا الذي يظهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى لذلك ذكر في المسألة حادية عشرة من مسائل الباب قال والشرك منه أكبر وأصغر وهذه المسائل كما هو معلوم تعتبر كالشرح لي للباب بمعنى أنه يذكر الفوائد التي دل عليها الباب والأدلة التي ذكرها تحت التبويب فإذا كان كذلك فمراد المصنفون من أجل فهم مراده مراد المصنف رحمه تعالى بإطلاق الترجمة أنه قد يكون تبرك شركا أكبر كصنيع عباد الأوثان، ونحو ذلك ممن يعتكفون على قبورهم طلبا لبركة النفع ودفع الضر، وإذا اتخذ الشيء سببا ولم يكن حنيذا سببا يكون خارجا عن عبادة الأوثان، ونحو ذلك فيحكم عليه بكونه شركا أصغر. ولذلك التبرك من حيث العموم منهما هو مأذون به شرعا ومنهما هو ممنوع والمأذون به شرعا قد يكون باعتبار الزمن وقد يكون باعتبار المكان وكذلك الحجر الأسود جاء النص به حينئذ إذا تبرك به بالحجر والمراد به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد مبتدعا ولا يعد مشركا بل هو صاحب سنة وإذا تبرك على جهة تبركه بسوى الحجر ولم يعتقد فيه حينئذ يكون شركا أصرى هذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص والله تعالى أعلم قال باب من تبرك بالشجرة أو حجر ونحوهما قال هنا فقد أشرك, بالله. فقد أشرك بالله وفي الفتح فهو مشرك وفي التيسير ما حكمه هل هو شرك أم لا وشراح أكثرهم على أنه شرك أكبر أطلق ذلك دون تفصيل وإن كان صاحب التيسير قد أشار إلى التردد فيه في الحكم وهو أصوب وأقرب إلى الصواب ولذلك قال ما حكمه هل هو شرك أم لا ثم بين أنه إن كان ثم اعتقاد في المتبرك به بمعنى أنه يجلب النفع ويدفع الضر حينئذ هو الشرك الأكبر وما عند ذلك فهو شرك أصغر وذكر المصنف رحمه تعالى آية أو آيات صورة النجم رأيتم اللات والعزة ومنات الثالثه الأخرى إلى آخر الآيات وعرفنا وجه الاستدلال هذه الآيات وأن التبرق قد حصل منهم في العكوف ونحو ذلك ثم قال رحمه الله تعالى وهو محل وعن أبي واقد الليثي واسمه الحارث ابن عوف كما قال الترمذي وقيل الحارث ابن مالك صحابي مشهور اسلم قبل الفتح وكان يحمل لواء بني ليث وضمره وسعد بن بكر يوم الفتح وخرج إلى مكه فجاور بها سنة ومات سنة ثمان وستين وله خمس وثمانون سنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين الى حنين وفي حديث عمرو بن عوف عند الحاكم وغيره غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف إلى آخره والأمون فات بينهما فإن غزوة الفتح حني كانت في سفر واحد وحنين واد بشلقي مكة بينه وبينه بضعة عشر ميلا قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هواز بعد الفتح والقصة مشهورة يعني في سير قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر حدثاء جمع حديث والبراد انه قريب عهد بي بكفر وعلى الجمع قريب عهد بي بكفر يعني كانوا كفارا فاسلموا ولم يكن حينئذ قد تعلموا كثيرا من مسائل الشرع فلذلك قدم هذه المقدمة لما وقع منهم مخالفة لي للشرع هو أشبه ما يكون بالتوطئة لما سيذكره قال ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر لأنه ممن أسلم يوم الفتح يشير يعني ذكر ذلك لبيان العذر يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا فلذلك خفي عليهم هذا الشرك خفي عليهم هذا الشرك ولهذا اعتذروا مما صدر منهم قال المصنف فيه يعني في الحديث أن غيرهم لا يجهله أو لا يجهل ذلك صعب أن غيرهم لا يجهل ذلك وأن المنتقل من الباطن الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ونحن حدثاء عهد بكفر ومن هنا جاءت المسألة التي ذكرها أهل العلم. من كان حديث عهد بكفر فوقع في كفر وقع في بكفر حينئذ لا بد من قيام الحجه ولذلك مر معنا في ممر ان ما يعتبر فيه قيام الحجه على ثلاثة انواع النوع الأول ما يتعلق به بالتوحيد ومسائل الشرك هذه لا عذر فيها بجهل البتة ودل على ذلك الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضي الله تعالى عنه ومر معنا تفصيل ذلك المساله الثانية المعلوم من الدين بالضرورة الذي يسمى عند بعض بيه مسائل الظاهرة وهذه الأصل فيها أن من وقع في الكفر وقع الكفر عليه هذا الأصل بمعنى إذا تلبس بها فليذن ينزل عليه الحكم فثم أمران الاسم كافر وينزل عليه الحكم في الدنيا من بدا الذين وقتلوا إلى آخره وكذلك يحكم عليه في الآخر هذا الاصل ويستثنى من ذلك عند أهل العلم طائفتان نوعان نوع الأول حديث عهد بكفر لهذا الحديث الذي الذي مع حديث عهد بكفر بمعنى أنه لم يكن أو أنه لم يعلم حينئذ لابد من إقامة الحجة عليه وذلك فيما هو دون الشرك الأكبر بمعنى أنه جهل حكم الصلاة مثلا حكم الزكاة أو حكم الوضوء أو أشياء تتعلق به الصيام مثلا أو المحرمات المعلومة الدين بالضرورة والواجبات كذلك فهنئذ لابد من قيام الحجة اولا ثم تنزيل الحكم عليه فلو أنكر حرمة الخمر مثلا لا نحكم عليه مباشرة بأنه قد خرج من الملة لابد من إقامة الحجة عليه هذا الطائفة الأولى والنوع الأول من كان حديث وعهد به بكفر الطائفة الثانية من كان يعيش في قرية نائية بعيدة عن عن العلم فلم يمكن تاب النفي هنا لي لإمكان العلم فلم يمكن العلم حينئذ فقد وقع في كفر مثلا فلا ينزل عليه الحكم حتى تقام عليه الحج هاتان الطائفتان استثناهما أهل العلم النوع الثالث وهو ما يسمى به المسائل الخفية التي قد تخفى على بعض الناس دون بعض ولو كان يعيش بين امصار المسلمين حينئذ هذا النوع لابد فيه من إقامة الحج قبل تنزيل الحكم على المنكر مثلا كاجماع يتعلق بمسائل لا يعلمها عامة الناس وإنما يعلمها العلماء أو طلبة العلم فإذا أنكر أحد من الناس ولو كان يعيش بين المسلمين اجماع العلم في بعض مسائل الفرائض كما مثل بعضه العلم الذي لا ينزل على الحكم إنما يبين له فإن أصر كفر لا, لا نقول فإن اقتنع نقول فإن أصر كفر كذلك هذه المسائل الثلاث تكون على على هذا النوع الحديث الذي معنا نحن حدثاء وعهد بكفر فيه إشارة إلى ماذا إلى المسائل الظاهرة المسائل الظاهرة وليست مسائل الشرك الأكبر لماذا لانهم لم يقعوا فيه في شرك أكبر لم يقعوا في شرك اكبر مسائل الشرك الاكبر هذه لا يعذر فيها بجهل مطلقا والمراد بها فيما اذا تلبس به بالشرك بمعنى انه فعل الشرك وفرق بين كلمه الكفر وبين فعل الشرك ولذلك كما ساتي بالنص هنا ما يتعلق به هذه الكلمه التي قالوها النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المقالة على المقاله شبه المقاله به بالمقاله حينئذ قوله هنا رضي الله تعالى عنه وهو الشاهد الذي جاء به أو الذي جعل المسألة هنا مؤصل عليه ونحن حدثاء عهد بكفر هذا فيه إشارة إلى أن هذا النوع يعذر فيه بالجهل بد من إقامة الحجة قال هنا أي قريب عهدنا بالكفر لانه ممن أسلم يوم الفتح يشير إلى أهل مكة الذين اسلموا قريبا فلذلك خفي عليهم هذا الشرك ما هو هذا الشرك؟ شرك أصغر يتعلق باللفظ شرك أصغر يتعلق ب وقد عرفنا المصنفون رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث للدلالة على النوع الثاني الذي قد يقع فيه الشرك في التبرك قلنا التبرك الشرك يقع فيه على وجهين قد يكون أكبر وقد يكون أصغر سدل بالآيات على الأكبر وأراد أن يستدل على الأصغر فذكر الحديث ففهم المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث إنما وقع فيه شرك أصر حتى إذا لابد من قيام الحجه هذا إذا قلنا ماذا ها. لابد من قيام الحجه في ماذا في التحريم والتاثيم أو في الحكم بالخروج من الملة في الحكم والتحريم لأن شرك الأصر هذا لا يخرج فاعله من الملة فقد يطلب كفرا مثلا ويجهل أن هذا كفر حينئذ تقام عليه الحجة فيحكم على القول بأنه كفر أصر بأنه شرك أصر فإن تلبس بالفعل حينئذ يكون ماذا يكون كافرا وهذا الذي وقع فيه في الحديث والأصل المطرد عند أهل العلم في فهم هذه النصوص هو أن هذه الأحاديث يحكم عليها بأنها من قضايا الأحيان هذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم العاصل المحكم الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه أن الشرك الأكبر من تلبس به فقد فارق المنة هذا محل لا نزع فيه بتا ولو قال لا إله إلا الله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإذا تلبس به شرك الأكبر كذبح لغير الله والاستغاثة اعتقاد النفع والضر أو نحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر حينئذ يحكم عليه بماذا بكونه قد فارق المنة هذا لا نزاع فيه البتا والقول بأنه قد يعذر بالجهل نحو ذلك هذا قول محدث لا يعرف في القرون الثلاثة المفضلة فإذا تقرر هذا صار محكما فكل جزئي من نص قرآني أو من حديث نبوي حينئذ يفسر المحكم. وهذا على القاعدة المطردة أن نصوص الشرع كتابا وسنة منهما هو محكم يعني واضح بين دلالة ومنه ما هو متشابه بمعنى أنه محتمل ولذلك هذا الحديث ليس ليس فيه نص بأنهم قد وقعوا في الشرك فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هو نص أنهم لم يقعوا في الشرك كذلك ثم حديث عهد بكفر والذين يوسعون الدائرة الآن يستدلون به على ماذا على من يعيش بين المسلمين إذن هل يصلح هذا الدليل أن يكون دليلا لمن يثبت العذر بالجهل لمن يعيش بين المسلمين ويكون قد نشا بين المسلمين ويسمع الخطب ويقرأ القرآن نحو ذلك هل هذا الاستدلال صحيح كلها ليس بالصحيح حتى لو قيل بانه عذر بالجهل فحينئذ قضايا الاعيان تبقى على على حالها الحاصل أن مثل هذه مساله طويله وتاتينا شرط تعالى مفصل في مفيد المستفيد وليس البحث هنا فيه في هذا الموضوع عندما المراد ان هذا الحديث يسمى عند أهل العلم من قضايا العيال بمعنى أنها قضية عين حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على شخص أو على أشخاص أو على حالة طرأت عليه صلى الله عليه وسلم فأفتى فيها وهذه الحال محتملة لوجوه فيحملت وجوه حينئذ هذه القضية عند أهل العلم ما يستنبط منها على نوعين ما يستنبط منها على نوعين منها ما يخالف اصلا محكما هذا يجب طرحه يجب طرحه ولا يجعل حاكما على المحكم ثانيا ما عدا المعنى الذي يخالف الاصل هذا لا باس به وجميع قضايا الاعيان الواردة في السنه إنما يستفاد منها الاحكام التي لا تخالف الاصل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبر تلك المراه الجاريه قال اعتقها فانها مؤمنه كذلك اخذ العلم ماذا ان من شرط العتق الايمان اذن اخذنا من هذه القضيه ماذا حكم شرعية وهذا لا اشكال فيه لكن لو قال قائل ان هذه الجارية لم تكن مؤمنه قبل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منها في الايمان دون الشهاده يقبل منه او لا لا يقبل منه مع ان ظهر النص ماذا سالها اين الله قالت في السماء اذن لو جاء كاف لا نقول له. قول لا اله الا الله وقول ماذا نساله اين الله حينئذ اذا قال في السماء قلنا دخل في الاسلام هل هذا استدلال صحيح؟ يلزمهم أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر النص لو وقفنا مع ظاهر النص ولم ننظر إلى سائر النصوص لزمهم ذلك لكنهم لا يقولون بهذا ومن قال به يبقى عنده اشكالات حينئذ نقول هذه القضايا قضايا الأعيان ما يستفاد منها من معان هذه إن كانت مصادمة لاصول محكمة فهي مضطرحة ولذلك قال أهل العلم قضايا الأعيان تحمل على قواعد الشرع هكذا نص الطوفي وغيره قضايا الاعيان تحمل على قواعد الشرع وقاعدة الشرع هنا في من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك هذا الأصل فكل جزئي يستنبط منه ما يخالف هذا الأصل بكونه يعذر بجهل نحو ذلك قل هذا باطل ومردود على صاحبه على كل هذه المسألة محكم والمتشابه مع الأمثلة في مفيد المستفيد إن شاء الله تعالى قال ونحن حدثاء عهد بكفر قال ولهذا اعتذروا مما صدر منهم قال المصنف فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبي بقية من تلك العادة وللمشركين سدرة يعكفون يعكفون عندها أي يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها والعكوف هو البقاء واللبث والإقامة يعني العكوم ملازمة هو معلوم والإقامة على شيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا ولذلك قال إبراهيم عليه السلام هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون فكل عابد لوثن حينذن يكون ماذا يكون متبركا به كل من عكف على قبر يكون متبركا به وكل عاكف على إله يطلب النفع ودفع الضر حينئذ نكون متبركا به ولذلك قال عبادة وتعظيما وتبركا وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه يرجونه فيها من البركة فاعتقادهم فيها حينئذ شمل ثلاثة أشياء تعظيمها هذا الأول ثاني العكوف عندها وثالثا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الى إلى السلاح وهذا فعلهم شرك أكبر وصار هذا يعتبره شرك أكبر يعني اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة اولا التعظيم الذي هو لا يكون إلا لله عز وجل والعكوف عندها ثالثا إناطة الأسلحة بها وأراد من ذلك أن أن الشجرة بذاتها تؤثر أن الشجرة بذاتها تؤثر وهذا يدل على ماذا على أنه شرك أكبر وهذا قاعده عامه فيما يتعلق بالاسباب كل من اعتمد على سبب واعتقد أنه يؤثر بذاته ومعنى يؤثر بذاته بمعنى انه يخلق المسبب حينئذ يكون فيه ماذا يكون فيه اثباتا لخالق مع الله عز وجل هذا يعتبر شركا اكبر قال هنا وإنما عكفوا عندها لما كانوا ياملونه اي يرجونه فيها من البركه كما يعكف يعكف يعكفون عباد القبور اليوم عندها ويجاورون إذن لا فرق بين النوعين كما عرفنا بالأمس أنه لا فرق بين عباد الاصنام وبين عباد القبور أولئك عبدوا حجرا وهؤلاء عبدوا بشرا كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى أولئك عبدوا الأحجار وفيهم من عبد الأموات وفي من عبد الملائكة وفي من عبد المسيح ومع ذلك ان جمله ما يعبده المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الاحجار واولاء الذين يعبدون القبور اليوم يعبدون ماذا الاولياء يعني البشر ولا فرق بينهما البتان قال كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور وفي حديث عمرو بن عوف قال كان يناط بها السلاح وسميت ذات النواط جمع نوط يعني والنوط والذي يعلق تعليق لذلك تسمى العله مناط مناط الحكم قال وكانت تعبد من دون الله فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو ادنى منها إلى اخره فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لي لبركته على كل أولئك, المش... اولئك المشركون لا شك انهم كانوا يعبدونها من دون الله تعالى يعني لا إشكال في المشركين الذين كانوا ينوطون اسلحتهم بي بالشجره أن شركهم أكبر كذلك هذا الاصل لأن بقائهم على ما هم عليه يدل على اصحاب الاصل واصحاب الاصل انذاك إنما هو في الحكم عليهم بالشرك الاكبر قال وينطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها لتنالهم بركتها فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك كما ذكرنا سابقا وبهذه الثلاثة العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله تعالى ولفظ ابن إسحاق وغيره وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها إذا وقع الذبح إذا لا إشكال في كون هؤلاء مشركين كونهم قد وقعوا في الشرك الأكبر واستصحابا للأصل ولو لم يرد نص لأن أنا ذاك إما مشرك وإما مؤمن موحد فإذا لم يثبت أنه قد آمن وحد أو استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل ما هو؟ الاصل هو الشرك هذا الاصل فارادوا ان يتبركوا بهذه الشجرة يعني الصحابه رضي الله تعالى عنه لا أن يعبدوها ودل على ان التبرك بالاجال ممنوع قال هنا يقال لها ذات انواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط كما قال ابو السعادات وانما سميت بذلك لكثره ما يناط بها من السلاح يعلق وفي روايه فتنادينا من جانبي الطريق ونحن نسير الى حنيف يا رسول الله اجعل لنا إلى آخرين فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط اجعل لنا هذا قول اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط وذاتون بمعنى صاحبه. سألوه أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها عند هذا يحتاج إلى نص يحتاج الى نص ليس فيه الحديث ما يدل على ذلك وإنما هو قول فقط لاناطه السلاح قال اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ولا يلزم من التشبيه ان يكون المشبه مساويا للمشبه به من كل وجه لا يلزم ذلك البت النص محتمل النص محتمل ولذلك تخرجات العلم العلم لا يلزم ان تكون مقبوله في كل موضع بمعنى أن التوجيه للحديث الأصل متفق عليه والأصل هنا كذلك حتى عند الشارع رحمه الله تعالى أنه لو تلبسوا وفعلوا الشرك فهم مشركون هذا الأصل فإذا اول مؤول حديث حينئذ ينظر فيه ليس كل من أول حديثا يقبل منه وإنما التوجيه يكون مختلفا فيقبل أقرب تأويل إلى الأصل العام المحكى هذا الذي ينبغي أن يعتنى به ان ذلك لا يشكل قوله رحمه الله تعالى هنا ويعكفون عندها نقول هذا يحتاج إلى مستند قال ظن منه أن هذا أمر محبوب عند الله فقصدوا تقرب إلى الله تعالى بذلك وإلا فهم أجل قدرا وإن كانوا حدثاء عهد بكفر عن قصد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم عرب ولا شك أن العرب يفهمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إذا قيل لهم لا إله إلا الله قد قالوها قد فهموا أن المراد به ماذا هنا نفي الجنس وأن الاله بمعنى المعبود حينئذ لا يتصور أن الصحابة هنا قد طلبوا معبودا أو طلبوا إلها هذا من أبعد ما, ما يكون حينئذ طلبوا ماذا أراد أن يجعلوا هذه الشجرة سببا فقط هذا الذي وقعوا فيه إذن هذا شرك أصغر كما عرفنا وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن اي الله اجل و صيغه تعجب وان كان اجلالا لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته ومما لا يليق بجلاله وعظمته ان يتخذ شجره يطلب منها البركه يطلب منها البركه سببا من الاسباب هذا باطل انها السنن يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السنن المذمومه والسنن بضم السين الطرق والمراد تقليد من تقدمهم من أهل الشرك تقليد من تقدمهم من أهل الشرك والتقليد هنا كلمة عامة قد يحصل التقليد في فعل الشرك الأكبر وقد يحصل التقليد في الطرق الموصلة إلى إلى الشرك الأكبر كذلك إذا التقليد لتركبون تركبون السنة لمن كان قبلكم كما مر معنا هذا يدل على ماذا على أنه قد يقع أهل هذه الامه أو هذه الامه فيما وقع فيه اولئك في الشرك الاكبر وليس كل اولئك يقعون في الشرك الأكبر بل قد يقعون في ماذا في وسائل الشرك اما الشرك الاصغر واما ما يتعلق بالبدع قال والمراد تقليد من تقدمه من أهل الشرك وفي روايه الترمذي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم سبح والمراد تعظيمه تعالى يعني من لفظين الله أكبر سبحان الله والمراد تعظيمه تعالى وتنزيهه أن يشرك معه أحد فيه في عبادته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التسبيح والتكبير في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه إذا سمع من أحد ما لا يليق به سبحانه مما فيه هضم للربوبية وتناقص في الألوهية هكذا ينبغي لكل مسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال فيه في الدين قال قلتم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سبح وكبر قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى هنا قلتم كما قالت كاف هذه حرف تشبيه وكما ما هذه مصدرية يعني كقول إذن شبه المقالة بالمقالة هل وقع في شرك أكبر الجواب لا شبه القول بالقول شبه المقالة بي بالمقالة وعلمنا ان المقال قد تكون كفرا ثم قد ينظر في شيء آخر مما يتعلق بالمقاصد كذلك المقالة قد تكون كفرا ولا يعلم بها ولذلك ثم عوارض قد تعترض القول الكفري ولا يكون ماذا فلا يكون كفرا كما مر معنا في قول القائل لما وجد ضالته اللهم انت عبدي وانا انا ربك هذه لو قالها عالم مستدرك لعقله كفر أو لا؟ كفر وإذا قالها من شدة الفرح لا يكفر إذن كلمة واحدة قد يكفر قائلها وقد لا يكفر قائلها قد يكون بعض المسائل لذلك قال هنا ونحن حدثاء عهد بكفر إذن إذا لم يكن يعلم أن هذه الكلمة كفريه حينئذ يكون معذورا على القاعدة العامة التي ذكرناها في المعلوم من الدين بالضرورة أو أن المسائل الظاهرة أنه قد يدخلها العذر بالجهل في مثل هذه المواضع إذن لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على اخراج من عبد غير الله من تقرب إلى القبور فعل الشرك الأكبر بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استنكر على هؤلاء مع وجود أمرين يصرف ذلك وهذا بناء على الصحة الحديث في كلام اولا قولوا نحن حدثاء عهد بكفر إذا من نشا في بلاد المسلمين لا يصح ادخاله في هذا المدلول ثانيا قلتم كالذي قالوا إذا القول هنا هو الذي محل للكفر أو عدمه وليس الفعل وفرق بين الفعل والقول إذن قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى شبه القول بالقول يعني مقال بي بالمقالة وأما الفعل فلم يفعلوا شيئاً إلبتاً لم يحصل منهم ولذلك قال أهل العلمي لو فعلوا بعدما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمهم؟ كفروا لو فعلوا كفروا لكنهم لم لم يفعلوا ولذلك قال الشيخ سليمان فيها أن معنى الاله هو المعبود ومن أراد أن يفعل أراد أن يفعل شيئا. أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر لو أخذ هذا الحكم من هذا النص لما كان بعيدا ولكن أخذ هذا النص وتعميمه بمعنى أنه لو فعل ما فعل من الشرك الأكبر حينئذ يكون داخلا فيه في هذا النص هذا باطل هذا تحميل للنص ما لا يحتمل البت قال رحمه الله تعالى وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة ذكره المصنف وهنا الصحابة قد طلبوا فقط بالقول المجرد دون أن يصحبه فعل منهم فصار قولهم شركا أصغر كفرا أصغر لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهاتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحا نتами ذهب ما هو أدق من ذلك قال هنا أراد المشابهة فقط لم يريد شيئا آخر وإنما أراد ماذا أراد المشابهة ولا شك أن مطلق المشابهة من حيث الحكم الشرعي لا يدل على لا يكون كفرا لا يكون كفرًا فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك ولذلك لو نظرت بكلام تقدمين لا تجد أحدا يستدل بهذا الحديث على نقض أصل الدين من أصله بمعنى أنه يسوق أو يجوز أو لا يحكم على من تلبس به الشرك الأكبر أنه ماذا؟ أنه باق على على إسلامه وإنما يؤولون الحديث ولذلك سمعت كلام الشخص سليمان وكذلك معلوم من كلام الشيخ محمد الله تعالى وابن تيميه هنا يقول فأنكر النبي مجرد مشابهاتهم إذن الذي طلب هنا ماذا؟ هو المشابهة فقط أن يفعلوا كفعلهم وهذا لا يدل على أنه شرك فيه في نفسهم فانكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف يقول المتي هي فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين إذن الطلب هنا لا لا يحمل على أنه شرك من كل وجه على انه شرك من كله فكيف بما هو أعظم من ذلك بمشابهاتهم المشركين أو هو الشرك بعينه ذكرنا بالاقتضاء الجزء الثاني صفحة سبعة خمسين بعد المئة الأولى إذن ابن تأمين رحمة الله تعالى يحمل هذا الحديث لا على الشرك الأكبر ولا على الأصغر وإنما يحمل على ماذا على مجرد المشابه. وإن كان قوله مجرد مشابهته لا يمنع أن يطلق عليه أنه شرك أصغر وهذا لبس به قد يقع من الصحابي لا سيما في مثل هذا الموضع حدث من كفر ان يقع منه ما هو دون الشرك الاكبر قال الشاطبي في الاعتصام فان اتخاذ ذات انواط يشبه تبي يشبه اتخاذ الالهه من دون الله يشبه اذا ليس هو عينه واذا لم يكن عينه لا يسدل به على انه هو العين صحيح هو ليس عينا ليس هو بذاته في نفسه ان يكون طلب ذات انواط أن يكون كاتخاذ الهه مع الله عز وجل، وإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذاك لا يدل على أنه مساوي له من كل وجه، وإنما يدل على أن هذه المقولة كفرية وهي كفر اصغر شرك اصغر كما أن القول اجعل لنا إلها كما لهم آله هذا القول كفر، هذا القول كفر، ومر معنا الاستدلال بالآيات النازلة في الأكبر على الأصغر أنه طريقة السلف. وكذلك لاستدلال الآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأسر أنه طريقة السلف حينئذ لا يلزم من ذلك مشابهة أو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم مقولة بمقولة بني إسرائيل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليه بماذا بالعذر بالجهل مطلقا في مثل هذه المسألة قال الشاطبي فإن اتخاذ ذات انواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لانه هو بنفسه لا أنه هو بنفسه فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم يعني إذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمقولة لا يلزم المساوات من كل وجه بل لابد أن يأتي نص يدل على ذلك ولم يأتي نص يدل على ذلك إذا لا يصلح هذا الحديث أن يستدل به على ماذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المقولة بالمقولة فيلزم حينئذ أنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم به بالجهل وانما وقعوا في قول مخالف للشرع حكمت عليه كفرا اصغر حكمت عليه كفرا أكبر ولم يقصد المعنى حينئذ المساله اوسع مما تحتمل لكن حمله على ما يستدل به اهل الباطل قل هذا لا لا وجه له البت قال هنا قلت ما الذي نفس بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال هنا اي يجعل لنا مثالا نعبده كما لهم اله هذا بمقوله بني إسرائيل ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية وهذا مختلف فيه هل كفروا بذلك أم, أم لا محل نزاع وياتي بحثه في محله ان شاء الله تعالى اوسع مما هنا قال اي يجعل لنا مثالا نعبده كما لهم اله ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله وشبه صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما لهه ويعبده من دون الله هذا بناء على ماذا على حمل المصنف كبعض أهل العلم على أن هذا شرك أكبر وأنهم إنما طلبوا ذات انواط مطلقه من كل وجه وليس الأمر كذلك الحديث ليس فيه ذلك البتة, ليس فيه ذلك البتة. وعلى ما ذكره رحمه الله تعالى هل يعذر بالجهل أو لا مر معنا التنصيص على أنه لا يعذر بالجهل لكن في مثل هذه الصورة فقط قد يستثنى عند بعض اهل العلم وأما أنه يستدل على التعميم والجواب لا قال بجامع أن كل طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله كيف هذا يقول طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده ثم لا يشكون في الوحدنية هذا بعيد جدا يكون هذا التأويل صحيحا يقول الله تعالى أن يجعل لنا مثالا نعبده ولم يكن ذلك شكا منه في وحدانيته وحدانية الله تعالى هذا تعارض بين التعليلين التوجيه الذي ذكره مصنف ليس بسديد والله أعلم قال هنا بجامع أن كل طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة يعني الشرك حقيقة سميته توسلا سميته صلاة سميته قربة طاعة والعبرة بماذا بالحقائق لا بالأسماء فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر شرك أكبر لي تسوية بين أمرين وهذا كما ذكرنا فيه فيه نظر لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل تسوي بين المقالة والمقالة وهذا لا يدل على ما ذهب إليه المصنف رحمه تعالى وانما فرق بين القول وبين الفعل والاعتقاد هنا قد طلبوا شيئا ويجهلون حقيقة هذا الأمر وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن لم يستحلف مزيد تحذير وكمال شفقه وتاكيدا لهذا الخبر وتعظيما له فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها الهه تبرك بها يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر هذا لم يطلب الصحابة لدى الله تعالى عنه العكوف وطلب النفع والضر هذا مناف لفهمهم لمعنى لا إله إلا الله فليذن هم عرب أقحاح ففهموا من لا إله إلا الله أنها تنفي جميع المعبودات من دون الله تعالى فلا يعتقد النفع والضر في أحد سوى الله تعالى فاهموا ذلك قطعا لأنهم لما قالوا لا إله إلا الله أدرك لكن كون هذا القول داخلا في ما أبطلته لا إله إلا الله الذي حصل فيه الخفاء وأما كون يعكفون على القبور وأنهم يطلبون منها المدد ويطلبون من الاستغاثة ويعتقدون فيها النفع والضر ثم يقول هذا فيه خفاء لا ليس الأمر كذلك البتة قال هنا فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء فأهل هذه الازمنه يسمون الشركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك قال قال إنكم قوم تجهلون يعني عظمة الله إن هؤلاء متبر ما هم فيه اي وباطل مضمحل وزائل ما كانوا يعملونه من عبادة الاصنام قال ولم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام كلام مصنف السابق وهذا فيه شيء من من الاضطراب ولم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا وإذا كان كذلك فكيف يقال قد طلبوا تلك الشجرة من أجل أن يعكفوا عندها ومن أجل أن يعتقدوا فيها ومن أجل الذبح نحو ذلك هذا فيه شيء من مخالفة قال وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل أبو الأسباط عشر كان في قرن التاسع عشر قبل المسيح وغالب بني إسرائيل هم اليهود ومعنى إسرائيل عبد الله وكذا كل اسم فيه إيل قال نبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لتركبون سننا سننا من كان قبلكم قال بضم السين الشارح هنا أي لتتبعون أنتم أيها الأم طرق اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم ويجوز فتح السين على الإفراده سنن جمع سنة سن هذا مفرد أي طريقهم قد وقع أكثر, كذلك. أكثر من ضبط الحديث بالفتح أي طريقهم وقد وقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم فركب طرق من كان قبله في الصحيحين وفي الصحيحين تتبعون سنن من كان سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حديث وفي رواية لتتبعون سنن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وهو خبر معناه الذم وفيه علم من أعلام النبوه عن دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع كما, كما أخبر فقد اتخذت هذه الأمة ليهود والنصارى أو بعض هذه الأمة اليهود والنصارى قدوة ففعلوا الكفر كما فعل أولئك وفعلوا ما دون الكفر كما فعل أولئك هو دليل شهاده أن محمد رسول الله قالوا أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها هذا من الأدلة التي تدل على أن الشرك واقع ولا شك أن الذي يشاهد هذا شرك أم لا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو دليل على أن ما يقع فيه الناس الآن من عبادة القبور أنه هو شرك بعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وإذا كان هو شرك بعينه إذن ما هؤلاء مسلمون أم مشركون مشركون لا شك بذلك. وإلا ما صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزمان إلى يوم هذا وهؤلاء يعبدون القبور ثم نقول لم يقع بعده قل لا وقع لا. الذي يزعم أن هذا ليس بشرك وهذا ليس بالمسلمين هذا لا شك فيه بل من لم يكفر فهو كافر هذا. إذا قال هذا ليس بالشرك أما مسألة أنه يحكم عليه بالإسلام وعدمه عرفنا حكم فيما سبق أن من عذر هؤلاء يلحق بهم ولا كرامه هذا الذي يدل عليه النص يعني من قال هؤلاء مسلمون يجهلون الحكم الشرعي فليس كفارا قال أولئك الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا علماء أو كانوا جهلاء لا شك أنهم كانوا جهال إذا هذا يكون قد أنكر معلوما دين بالضرورة وليس عندهم إلا مثل هذه الحديث التي هذا الحديث أصلا فيه ضعف يعني كونه ثابت أو لا وهذا ياتينا بتوسع إن شاء الله تعالى فيه بمحله قال هنا وأن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها إذن ما يجري أو ما يفعله الآن عباد القبور هو الشرك بعينه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذا يدل على أنهم مشركون تبليل لهذا قال وفيه الخوف منه أي من الشرك. وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما ما يعيده وكذلك يعني حسن الظن أو الظن الحسن هذا يكفي لا يكفي كذلك يكفي أو لا يكفي لو اعتقد أن هذا مما يقرب الله عز وجل وهو يستغيث بالقبور، ها يكفي حسن الظن قل لا يكفي إذن كونه لا يعلم أن هذا شرك نقول هذا ليس بعذر له والبت وإلا لماذا نشترط في لا إله إلا الله العلم كذلك نشترط في لا إله إلا العلم بمعنى أنه لو جهل معنى لا إله إلا الله هذا فاقد للتوحيد كيف وجد التوحيد دون شرطه هل توجد الصلاة دون تحقق الطهارة مع القدرة عليها جواب لا الصلاة لم تنعقد هو يعلم حين يقول هذه الصلاة لم تنعقد لذلك يتعلق بشرك الاكبر قال وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن يقرب إلى الله وأبعد ما, ما يبعده على كل المسأل هذه نحن بسطناها في درس الجمعة فإذا وقع إجمال هنا يفسر بما هناك ولا يستدل بكل كل كلمة نحن نختصر ليس بحثنا في هذه المسألة البته وإنما ينظر فيه في مضانه وهذه القاعدة عندها العلم طلاب الحق إذا أراد أن يعرف قول أحد كائن من كان فليرجع إلى مضان كلامه وأما المجملات التي تكون في اطراف الحديث وليس المقصد هو البحث في المسألة والاعتماد عليها وجعلها اصلا وما عداه يسكت عنه ولا يلتفت إليه هذا من علامة أهل الزيغ وما أكثر من يكتب العذر بالجهل وظاهر صنيعهم أنه من أهل الزيغ ولذلك لا شبهه لهم ولا تأويل البتة فإذا وقع شيء بكلامي هنا إجمال مفصل به لا ليس مقصد هذا حديث قال رحمه الله تعالى وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية علم من المشركين وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا وأنما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا أنما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا وهذا محل اجماع أن الآيات النازلة في ذم اليهود لفعل أو قول أو اعتقاد أنه يشمل هذه الأمة من فعل فعلهم أو قال قولهم أو اعتقد اعتقادهم يلحق بهم في بيان الحكم الشرعي الذي بيّنه الله عز وجل في ذلك النص قال فإنما قاله لنا لنحذره فلا يجوز التبرك به بالصالحين ولذلك الآيات التي نزلت في المشركين كثير منها آيات جاءت بصيغ عامه بصيغ عامه يعني إما لفظ كل وإما لفظ الذين أو لفظ الذي إلى اخره أو ما دل على العموم حينئذ كل فرد تصف بما علق عليه هذا اللفظ فهو داخل فيه في اللفظ هذه قاعدة عامه اقيموا الصلاة بالاجماع قيموا وهو هذه لفظ عام يدخل فيها كل من خطب به بهذا النص كل بالغ عاقل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل في النص إذا وجب عليه أن يصلي أو لا وجب عليه أن يصلي هل يشمله النص نعم يشمله النص إذا لماذا أولئك الذين بين الله حكمهم بالفاضي عام؟ لا تشمل من فعل فعلهم، وهنا الآيات تشمل من بلغ من المسلمين هذا تناقض بين بين أمرين. قال هنا وإنما قاله لنا لنحذره، فلا يجوز التبرك بالصالحين، لأن الصحابه لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا أبي بكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قادات في العلم والدين تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده هذا مشروع في زمنه في حياته. عليه الصلاة والسلام لكن لم ينقل كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى لم ينقل عن اكابر الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك وانما يفعله بعض النساء وبعض من لم يكن له منزلة عظمى في الصحابة أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك به البته. وما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك به لا بريقه ولا بشعره ولا بثوبه ولا نحو ذلك وإن كان ثم برك فبعلمه وتعليمه ودعوته ونحو ذلك أما بشيء حسي من جسده هذا لا يتبرك به البت فإن تبرك به حينيذ يكون ماذا أي أنواع الشرك أصغر إذا التبرك قد يكون فيه أصغر ولم المصنف حصل عنده اضطراب فيه في هذا الباب لأنه بدأ الباب بكون التبرك لا يكون إلا شركا أكبر ثم لما جاء لهذه المسألة فلم يجعلها من, من الشرك الأكبر قال ولا فعلوا التابعون مع قادات في العلم والدين وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة يعني لم يتبرك الصحابة بأبي بكر وأجمع على ذلك ولا شك أن أبي بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا التبرك به مع كونهم كان بعضهم يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يلحق أبو بكر بي بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم المساواة ودل ذلك على أنه لا يتبرك بأحد من الائمه فان فعل فهو شرك أصغر قال وعدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله قال ولو ظلنا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء فلا يكون اهلا للتبرك به باثاره والأصل ان نقول ماذا أن ما يجعل سببا لي للتبرك لابد أن يكون شرعا يعني من, من جهة الشرع وهذا لم يرد به نص والقياس ممنوع ولأنه لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه هذا يدل على ماذا يعني أنه يورث العجب والكبر والرياء فيكون هذا كالمدح فيه في الوجه بل بل أعظم يعني لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأن المناط هو صلاح القلب ولن يصل هذا الإمام أو هذا الولي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاس هذا على, على ذلك ثم إذا تبرك به قد يحصل ماذا عنده إعجاب بالنفس فيورثه المفاسد حينئذ افسدوه ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها سدا لذريعه الشرك بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره صلى الله عليه وسلم لما كان موجوداً فكرهه مالك يعني مجرد وضع اليد كرهه مالك وغيره لأنه بدعاً وذكر أنه لما رأى عطاء فعله لم يأخذ عنه العلم من أجل أنه فعل كيف من يجيز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفعل الشرك هذا باب الاولى ولا فأحرع الناس الان في غفله قال هنا رواه التلمذين وصححه الحديث هذا كما ذكرنا فيه قولا منه من ومن قبله صحعه ومنه من ضعفه واما الاستذلال به على العذر بالجهل فهذا استذلال باطل لانه من قضايا الأعيان المحتملة حينئذ كل معنى يؤخذ من هذا يخالف ذلك الأصل المحكم فهو باطل وهذه قاعدة عامة في الشرع كله لا فرق بين عقيدة وفرع منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات متشابه الذي لم يتضح معناه ويكون حمالاً لوجوه حينئذ يحمل على ماذا؟ على المحكم قال رواه الترمذي وصحاه وقالوا في الباب عن أبي سعيد وابي هريرة وراه أحمد وابي يعنى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن منذر وابن إسحاق وابن عيينة وابن أبي حاتم الطبراني وغيرهم بنحوه وصحاب بن حجر فيه في الإصابة ابن حجر فيه إذن هذا الحديث استدل به المصنف على ماذا على أنه قد يقع من التبرك ما هو شرك اصغر وهذا الذي عاناه بقوله النبي صلى الله عليه وسلم شبه المقالة بالمقالة ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله باب ما جاء في الذبح لغير الله قال باب ما شر إلى الدليل دون الحكم دليل دون الحكم لأنه قد يذكر الادله ولا يذكر الحكم وهذا له طريقان عند المصنف أولا قد يكون ما ذكر معلوم الحكم لا لا يحتاج لا إلى كبير تأمل يعني إذن حذفه لماذا للعلم به ثانيا قد يكون فيه تفصيل كما مر معنا فيه مجاء في التمائم والرقاء كذلك في الرقاء والتمائم لأن فيه تفصيلا فأطلق القول وقد لا يذكر الحكم بناء على ماذا على أن فيه تفصيلا باعتبار الشرك الأكبر والأصل كالباب السابع وقد يترك الحكم بناء على أنه معلوم كما شأن هنا باب ما جاء في الذبح لغير الله معلوم أنه شرك أكبر ولا تفصيل فيه لأنه عبادة وكل عبادة على القاعدة صرف لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر إذا ليس فيه تفصيل فلماذا لم يبين مصنف رحمه تعالى قد يقال بأنه أراد أن يمرن الطالب والناظر ليصل إلى الحكم بنفسه دون تقليده فذكر النص أو النصوص وأبهم أو لم يذكر الحكم من أجل أن يعتاد هو في الاستنباط. قال باب ما جاء في الذبح ذبح ماذا ذبح البهائم كذلك أي نعم. لغير الله اللامذ للتعليف لغير الله يشمل غير الله ماذا يشمل الملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم إذن كل معبود ولذلك لغير الله يعني ما سوى الله وما سوى الله كثير من المخلوقات قد يكون ملكا قد يكون نبيا قد يكون رسولا قد يكون صالحا قد يكون طالحا إلى اخره إذن الحكم يكون ماذا يكون عاما والذبح لغير الله قسمان ذبح القربة والتعظيم وهذا شرك اكبر هو الذي عناه المصنف رحمه تعالى. ولا يدخل غيره البتة. نوع الثاني ذبح فرح وإكرام يعني فيما يتعلق بالناس من الأكل والكرام ونحو ذلك هذا الأصل فيه الإباحة الأصل فيه الإباحة قال هنا باب ما جاء في الذبح لغير الله قال الشارح أي من الوعيد على ذلك وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة وهذا محل يجمع لا خلاف فيه بين العلم البت لماذا؟ لأنه عبادة من أجل العبادة فإن النصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله تعالى بإخلاص ذلك لوجهه وإذا ذبح ذبح قربة وطاعة بد أن يكون مخلصا لله عز وجل لأنه عبادة من أجل العبادات وقربة من أفضل القربات المالية فصرفه لغير الله شرك أي أكبر مخرج عن دائرة الإسلام فكل من ذبح لغير الله تعالى وجب اعتقاد أنه مشرك بالله العظيم كل من ذبح لغير الله تعالى تقربا إليه إلى المذبوح حينئذ وجب اعتقاده أنه مشرك بالله تعالى كمن يذبح ذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو جني أو لطلعة سلطان أو للزيران يعني الزوار يعني تذبح فيه في وجهه ثم يتركها أو غير ذلك هذا بيان لقولي لغير الله إذا غير الله تعالى يدخل فيه أو تحته لا حصر له البته قال المصنف الرحمن تعالى وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآيات قل أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إن صلاتي ونسكي هذا من صلاتي ونسكي إشارة إلى توحيد العبادة أي ذبحي النسك هنا فسر بمعنى التعبد فيكون من عطف العام على الخاص وفصل كذلك به بالذبح وهو المراد هنا أي ذبحي والناسك المخلص لله يعني الذي استدل بالمصنفون رحمه تعالى على أن النسكون بمعنى بمعنى الذبح والناسك المخلص لله وما حياه وما أي حياتي وموتى أي تصرف التدبير فيه حيا وميتا لمن لله عز وجل والذي يتصرف في العبد في حياته والذي يتصرف العبد بعد مماته ما هو الله تعالى أيما أحيا عليه وما اموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له في شيء من ذلك إذا هذه الأمور الاربعه المذكورة إن صلاتي ونسك هاتان عبادتان الصلاة والنسك إذا هذا إثبات توحيد العبادة ومحياي ومماته تصرف العبد حيا وميته هذا مرد الى مفردات أو أفراد توحيد الربوبية ففيه إثبات توحيد الربوب لله إن صلاتي لله صار خبرا لي إن ان صلاتي ها إن صلاتي إن حرف توكيد ونص صلاتي اسمه لله كائن لي لله خبر إن رب العالمين لا شريك هذا الجملة حال من قوله لله أي حال كونه لا شريك له مطلقا لا شريك شريكة هذا اسمه لا اذا صار ماذا صار منفيا باعتبار الجنس قال مجاهد النسك الذبح في الحج والعمرة وعن سعيد من جبير ونسك ذبحي إذا للمصنف رحمه سلف في الاستدلال بهذه الآية في ماذا في كون المراد بالنسك هنا الذبح قال رحمه الله تعالى لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له في شيء من, من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة يعني ليس المراد بقول لا شريكة له أي في المذكور فقط الصلاة والنسك بل هي قاعدة عامة قال رحمه الله تعالى ولا في غيره من أنواع العبادة فالصلاة أجل العبادات البدنية والنسك أجل العبادات المالية هذا قد يقال بأن في كلام شيخ السلام الميتائمية رحمه الله تعالى أن النسك أجل العبادات المالية لكن قد يقال بأن الزكاة هي أعظم وهي عبادة مالية هي ركن من أركان الإسلام قال فمن صلى لغير الله فقد اشرك صحيح ومن ذبح لغير الله فقد اشرك هذه قاعده اذا ثبت كون الشيء عباده حينئذ تاتي هذه القاعده من صلى لغير الله فقد اشرك ومن عبد غير الله كقاعد عام فقد اشرك من ذبح لغير الله فقد اشرك إذا جمع بينهما الصلاة ونسك الصلاه لا شريك له اذا صلى لغير الله فهو مشرك شركا اكبر يعني شركا في العباده والذبح كذلك ونسكي لا شريك له وعرفنا أن النسك هنا بمعنى الذبح كما قال مجاهد وكذلك سعيد بن جبير حينئذ من ذبح لغير الله كمن صلى لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر فيما تعلق به بالعبادة ومن ذبح لغير الله فقد أشرك قال رحمه الله تعالى ومطابقة الآية للترجمه أن الله تعبد عباده بأن يتقرب إليه بالنسك لأنه أمرهم بذلك كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاه وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته وهو ظاهر في قوله لا شريك له في هذا الموضع في غيره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا شريك له نفى أن يكون لله شريك في هذه العبادات وبذلك أمرت أي لا بغيره والإشارة إلى الإخلاص وقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة الاوليه زمنية إضافية ويحتمل أن تكون الأولية مطلقة فهي أولية معنوية فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم اسلاما قيادا لله تعالى قال رحمه الله تعالى لأن إسلام كل نبي متقدم على قومه فدلت هذه الآية أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله ومن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك والقرآن ها كله يدل على ذلك هذا هو الأصل المحكم الأصل المحكم الذي ترد إليه المشتبهات والمحتملات وقضايا الأعيان هو هذا أن أقوال العبد وأفعال العبد الظاهر والباطنة لا يجوز صرف لغير الله تعالى فإن صرف شيئاً من أقواله لغير الله تعالى فقد أشرك الشرك الأكبر وإن صرف شيئاً من أفعاله لغير الله تعالى فقد أشرك الشرك الأكبر القرآن كله يدل على ذلك هذا محكم أو لا؟ إذا ترد إليه كل ماذا؟ كل متشابه كل متشابه يرد إلى ذلك قال رحمه تعالى وقوله فصل لربك والحر فسببياً عاطف على قوله إن أعطيناك الكوثر أي بسبب ذلك فصلي إلى اخره وهذا يكون شكرا لله على هذه النعمة والمراد بالصلاة هنا صلاة المعروفة شرعا هذا الأصل فصلي لربك أي لا لغيره وانحر اي يجعل نحرك لله كما أن صلاتك له وهنا مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته لأنه قال وانحر الحر ماذا؟ ها الأضاحي الهدايا وبعض مضاف ما ماذا العقائق إذا هذه ثلاثه الأشياء هي المشروعة الضاح والهدايا والعقائق قال فصل لربك وانحر أي يعني لا لغيره قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أمره الله تعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين الصلاة والنحر وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى ما أعدهم عكس حال أهل, أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم إلى ربهم ولا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهم في قوله قل إن صلاتي ونسكي والنسك الذبيحة لله ابتغاء وجهه والصلاة أجل ما يتقرب به إلى الله وما يلتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال لا يلتمع له في غيرها كما يعرفه أهل القلوب الحية ومن يجتمع له عند النحر إذا قارنهم إيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب فإنه إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس ثم أذاق الحيوان الموت مع محبته له صار بذلك أفضل من بذل سائل الأموال يعني حتى الزكاة هكذا ظهر كلامه وهذا الإطلاق فيه في نظر بل الزكاة مال أعظم من ذلك لأن اجعله ماذا جعله ركنا وهنا ما يتعلق بالأضاحي والهدايا تركان ليست, ليست اركانا قال فدل على أنه عبادة من أفضل العبادات وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحري وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع عبادة وكذا النسك تضمن امور من العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله ومن صرف منها شيء لغير الله فقد اشرك هذا الشاهد من هذه الآية فصلي لربك وانحر إنحر لربك إذا جمع بينهما فصرف الصلاة لغير الله تعالى شرك أكبر كذلك النحر لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات جمع كلمة تطلق الكلمة على الجملة المفيدة يعني المؤلف مبتدا وخبر وفعل وفاعل كقوله كلا إنها كلمة وكلمة بها كلام قد أم قد يقصر كلمة بها كلام قد كلا إنها كلمة إشارة إلى قوله رب ارجعون لعل أعمل صالحا فيما تركت وعلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وكهذه الأربع وعلى الخطبة وعلى قصيدة إذن الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة كما قال بعض النحات تسمى ماذا؟ تسمى كلمة وهذا هو المعنى الحقيقي وليس عكس ما يذهب إليه النحات عند النحاة زيد كلمة وقام كلمة وإلى كلمة كذلك كلمة قول مفرد أو لفظ نوضع لمعنى مفرد هذا أو ذاك حينئذ تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف كل واحد من هذه الأنواع يسمى ماذا يسمى كلمة هذا مجاز وليس حقيقة وعند النحاة يقول ماذا هذا حقيقة واستعمالها في الجمل يعتبر ماذا يعتبر مجازا عكس ما عليه أهل الصواب هو العكس صواب أن استعمال الكلمة في الجملة المفيدة أو الجمل هو الحقيقة واستعمالها في لفظ المفرد كالفعل والاسم والحرف أو الذي يعنيه النحات اسم فعل ثم حرف نقول هذا يعتبر مجازا وليس بي بحقيقه ولذلك استعماله في الشرع على على ذلك ولذلك من الملك لما قال وكلمه بها كلام قد يؤم قيل هذا أدخل في النحو ما ليس منه ولذلك قال السيوطي في تعليقاته هذا لا يمكن أن يعالجه الطبيب يعني لماذا أدخله لا يدرى والله أعلم كل شيء يعتذر عنه هذا ما وجده جوابا تبرع بها قال هنا بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله لغير الله يشمل كل من سوى الله على القاعدة السابقة لعن الله الجمله هنا محتمل أنها خبرية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى لعن إذن هذه يسمى ماذا ويسمى خبرا ويحتمل أنها ماذا انشائيه بمعنى أنها خبرية لفظا إن معنى حينئذ تضمنت معنى الدعاء والخبر أبلغ لأن الدعاء قد يجاب وقد لا يجاب صحيح لهم لا يعني إذا قلنا لعن الله هذا خبر حينئذ كل من ذبح لعنه الله اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا أبلغ لكن لو كان دعاء قد يجاب وقد لا يجاب قد يذبح ولا ولا يلعن قال هنا لعن الله من ذبح لغير الله اللعن الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة ومواطنها واللعين والملعون من حقت عليه اللعنه أو دعي عليه بها واللعن من الخلق السب والدعاء قال شيخ الإسلام إن الله يلعن من استحق اللعنة بالقول يعني اللعن من الله هذا بعض أفراد مسمى الكلام الله عز وجل منتصف مصيمة الكلام على ما يليق بجلاله جل وعلا هذا يقع ماذا يقع على انواع منها النداء واذ نادى ربك موسى نادى هل يستدل بهذه الايه على اثبات صفه الكلام؟ جواب نعم لماذا؟ لان المنادات هذه نوع من الكلام واثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم من غير عكس صحيح حينئذ نثبت صفه الكلام بالمناده لعن الله هذا لعن يعتبر قولا او لا؟ يعتبر قولا. إذن نستدل بذلك على إثبات صفة الكلام وإذا كان كذلك فالأصل في اللعن أنه بالقول ولذلك قال تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعير لعن الكافرين بمعنى ماذا أنه تكلم بذلك قال شيخ الاسلام ان الله يلعن من استحق اللعنه بالقول كما يصلي على من استحق الصلاه هو الذي يصلي عليك ملائكة الآية كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده وقال في قوله تعالى وما أهل به لغير الله هذا ذكره في الاقتضاء لو كلام طويل فهذا المسألة مهم جدا أورده الشيخ محمد الهافي مفيد المستفيد ويأتي إن شاء الله تعالى بطوله وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله هكذا عندك وفي الأصل أنه ما ذبح لغير الله أنه ضمير عود لماذا ماذا؟ ما أهل به لغير الله أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا وإذا كان هذا المقصود يعني كانت الإرادة متعلقة بالمذبوح له إذن هذا شرك أكبر فسواء لفظ به أو لم يلفظ صحيح لا يشترط حينئذ اللفظ هل يشترط في الذبح لغير الله تعالى نقول هذه للولي فلان أو بمجرد الفعل ها بمجرد الفعل إذن لفظ به أو لا لا يشترط في الحكم عليه بكونه قد وقع في الشرك الاكبر ان يلفظ بما اعتقده فاذا ذبح فاشترك هنا الاعتقاد والفعل وتخلف اللفظ وقد ياتي اللفظ كذلك فيعتقد ويقول هذه لفلان للولي فلان ويفعل وقد يعتقد ويفعل ولا ينطق اذا سواء لفظ او لا هذا ليس داخلا فيه الحكم بل هو زياده فيه في الكفر قال وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا النوع أظهر من تحريم ما ذبح للحم يعني لم يذبح لغير الله تعالى وقال فيه باسم المسيح أو نحوه فالزورة مثلا يعني عندنا ذبيحتان ذبيحة قصد بها الولي سواء, سواء نطق أو لا وذبيحة أخرى ما قصد بها الولي وإنما قصد أن يأكل وسمى باسم المسيح أيهما أعظم كلاهما محرما لكن أيهما شد تحريما ما ذبح لغير الله ما ذبح لغير الله قال وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح ونحوه فلا يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح تبع عن الإرادة دخلت هنا ولم يكن للحم لاجل المسيح أو قصد به ذلك او لا فان العباده لغير الله أعظم كفرا من الاستعانه بغير الله يعني لو قال لاجل المسيح لو قال باسم المسيح حينئذ هذا يعتبر ماذا يعتبر شركا لكنه ماذا باعتبار اللفظ ثم هو متعلق بالاستعانه واما الفعل الذي هو العبادة هذا تعلق بتوحيد بتوحيد العباده ومعلوم ان من مفردات الربوبيه الشرك في الألوهية الأكبر اعظم من الشرك الاكبر في في الربوبيه صحيح الشرك الاكبر في في اعظم من الشرك الاكبر في في الربوب فإذا ذبح لاجل المسيح هذا شرك في العبادة وإذا ذبح للحم وقال باسم المسيح هذا شرك كذلك لكنه في الربوبيه أيهما أعظم كلاهما شرك الذي كان في العبادة الذي يقصده رحمه الله تعالى ولذلك حكم بكفرهم قال فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانه بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حرمة وإن قال فيه بسم الله يعني لو سمى الله تعالى جاءت عند الولي عن السيد زينب فيذبح باسم الله تعالى وأراد به المقبور حين يقول هذا سمى الله تعالى على ذبيحة أريد بها غير الله تعالى وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حاروما وإن قال فيه باسم الله كما يفعل طوائف من منافقي هذه الأم سماه ماذا منافقين كما يفعله الطوائف وفي الأصل طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك قال وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعا هذه تركها المصنف وليت أتى بها يعني قوله الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ما حكمهم كفار أو المصنف تركها قال ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين حكم عليه بماذا بالردة وإذا قيل الشيخ الاسلام لا يكفر أحدا قلنا هذا النص يدل على ماذا على أنه يكفر كيف لا يكفر. يوجد مسلم لا يكفر هذا ليس من مسلم الذي لا يكفر ليس من مسلم البت هذا خارج عن الملة لأن اليهود والنصارى كفار كيف لا يكفرون عباد القبور كفار كيف لا يكفرون بد أن يكفر إبليس كافر لابد أن يعتقد أنه كافر إذن كيف يقول لا يكفر المسلم لا يكفر تحذير من التكفير هذا باطل قال هنا الذين يتقربون إلى كواكب الذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحة بحال لكن يرتمعوا في الذبيحة مانعان الأول أنه مما أهل به لغير الله والثاني أنها ذبيحة مرتد هكذا قال رحمه الله تعالى ويأتي النص بطوله فيه مفيد المستفيد قال وما يفعل بمكة من الذبح للجني وذكر المروزي أو المروذي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه أو يعتبر من الشرك وصورته أنه يأتي, يأتي قادما السلطان يذبح أمامه ويترك هذا يعتبر ماذا يعتبر شرك الأكبر والسلطان في غيره كذلك لأنه مما أهل به لغير الله ووجه مطابقة الحديث للترجمة لعن من ذبحه لغير الله وبدأ بلعنه قبل غيره لغلظه لغلظ تحريمه لكن هل يدل على أنه شرك أكبر اللعن هل يدل على أنه شرك جواب لا وإنما هذا تأييدا لما سبق قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا يأتي بقية الحديث والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين